بفضل بمني وكلامي علينا مع دروس الليلية ونبدأ بالتفسير وصلنا في إلى قوله جل في علاه لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة من أقلام والبحر يمده من بعد من بعد من بعده بعد سبعة أبهر ما نفدت ما ما نفدت كرمة كرمات الله إن الله عزيز حكيم بأن الله جل في علاء ألقى عليهم الحجة عندما عندما عندما أقر بأن الخلق لله جل في علاء أو بإفراد الله جل في علاء بالخلق وأنه الخالق سبحانه جل في علاء للسماوات والأراضي فجرهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه إذا الذي خلق ورزق الذي يدبر الأمر هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة فألنا لكم أن تشركوا به وتتمة لهذا الباب قال الله جل في فعلا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض فالكون كونه والخلقه والعبيد عبيده سبحانه جل, جل فعلا وهو غني عن عبادته قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الغني الحميد وقال الله جل في علا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفع فتنفعوني وعبادي إنكم لن تبلغوا ضر لي فتضروني وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأن أفرزهم وجميعا فاستغسلوني أغسر لكم فقال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض الملك كله لله جل في علاه ومالك الملك سبحانه وجل جل في علاه وخالق كل شيء ومدبره لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد يعني غني عن عبادتكم سبحانه جل في علاه فهو غني عن ذكركم عن عبادتكم وهو حميد محمود سبحانه جل في علاه في كل أحواله محمود على على ذاته على صفاته عليكم السلام وكاته على, على تماله على جلاله على بهاء وعظمته وهو يحمد من حمد له ذلك أحمد من حمد له ذلك يشكر له والله شكور لله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ان الله لا يحتاج الى عبادتكم ومع ذلك فإن الله قد ارسل اليكم الرسل وانزل عليكم الكتب من اجل من اجل رحمتكم من اجل ان الله جل وعلا لا يريد عذابكم من اجل ان الله جل اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين الله, الله, الله سكن في الجنة رب اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين نعم الله الله. عليكم السلام ورحمة قال الله في السماء وفي الأرض إن الله هو الغني والحميد كما قلنا محمود على كماله وجلاله بهائه وعظمته محمود على توحيده سبحانه جل فعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكثيرا قال وأنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده كما قلنا هو حميد محمود على توحيده حامد فعل بمعنى مفعول وفعل بمعنى فاعل فهو يحمد لعباده توحيدهم اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين قال لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم ابن الدكتور بدراء أطلع له, أطلع له قال إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أنما ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام أي هذه الأشجار صارت أقلاما والبحر يمده من بعد سبعة أبحر سبعة أبحر هنا ليست للحصر هذه ليست للحصر ليست للعادي ولا للحصري، بل المسألة على أنها على أنها بيان على سعة علم الله وفضل الله وكلام الله دالة في أولاه. قال ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وفي قولي لو أنما في الأرض ولو أنما في الأرض من شرة أقلام سبب نزول قولان أحدهما أن أحبال اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت قول, قول, قول, قول, قول الله عز وجل وما أتيتم من العلم إلا قليلا إيانا يريد أم قومك فقال كلا يريد يعني أنتم, أنتم سواء بلهم أسوأ منه قالوا ما أتيتم من العلم إلا, إلا قليلا فقالوا إيانا يريد أم قومك فقال كلا يعني كلا يريد فقال أستتلو فيما جاء أن قد أتينا التولات فيها تبيان لكل شيء فقال إنها في علم الله قليل فنزلت هذه الآية ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر وهذا جاء ابن عباس وفي أيضا قال علماء أن المشركين قالوا في القرآن إنما هو كلام يوشك أن ينفد وينقطع وينفض الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جدا شعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم والمعنى لو كانت هذه الأشجار أقلاما والبحر يمد سبعة أبحر مدادا كانت مدادا نعم فكتبت بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله جل في علاه لا تكسرت ونفدت ونفدت البحور وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله جل في علاه نعم فالله واسع عليم سبحانه جل في علا عليكم السلام والكتف صفات الله على الكمال والبهاء والجلال والعظمة وأفعال الله لا تنتهي بحال أفعال الله جل في علا لا تنتهي بحال سبحانه وهذه من كماله وجلاله وبهائه وعظمته. وفي قول يمد من بعده سبعة أبحر يمده من بعده يعني يزيد فيه، وكما قلت في قوله سبعة أبحر ليست على الحصر، بل المسألة التنفيل. وبيان لساعة علم الله جل في علاه وسعد وعظيم صفاته سبحانه جل جل في علاه. قال الله تعالى لله ما في السماوات الأرض إن الله هو الغني الحميد ثم أظهر صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كريمات الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزف فغلب عزف فقهر سبحانه وجل شعلا نعم وهو حكيم يضع الشيء في موضعه ومن حكمته سبحانه جل فعلا أنه لا يعذب قوما حتى حتى يقيم عليهم الحجة وأن الله جل فعلا من حكمته أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل ودع الناس إليه وإلى توحيده سبحانه جل فعلا وأقام عليهم الحجة والبراهين لكنهم جحدوا بآيات الله جل فعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي قوم الفاسقين قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما زال الله جل فعلا يعدد لهم صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة ما, دم قد يعني ما دمتم قد أقررتم بأن الله جل فعلا هو الذي خلق وله القدرة وله العظمة سبحانه جل فعلا ومنتهى الأمر إلى الله جل فعلا لما لم تفرده بالعبادة فعدد لهم صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة إقامة للحج عليهم. قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهذا أيضا فيها أولا بعد إظهار كمال الله وجلال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في فيها إظهار ضعف الإنسان وأيضا فيها فيها فيها بيان التحذير شديد اللهجة على أنكم سترجعون إلى ربكم جل في علاه إن كفرتم وإنا شرتم فبين هذه يستسلون وعلى عمركم ستسألون وبأفعالكم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي مقالب ينقربون أحسن الله عليكم جميعا قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وسبب نزول هذه الآيام ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أن أبي بن خلف في اخرين من قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة عظاما لحما ثم تزعم أن نبعث خلقا جديدا جميعا في ساعة واحدة فنزلت هذه الآية ومعناه ما خلقكم أيها الناس جميعا في القدرة إلا كخلق النفس الواحده ولا بعثكم جميعا في القدرة إلا كبعث نفس واحدة لا سيما وأن الله جل فعلا قد قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون اللهم ناس الله دار في له هو جاري نعم جاري من جوار من الصغر يعني كان وكان يكبرني في العمر لكنه كان جاري وكان صديقا لي يعني. كان رجلا طيبا لذا حملوني فنزلت فأصليت عليه بفضل من ربنا ونعمه وأنا صلى الله عليه وسلم سكن الجنة تبارك الله خير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظامه يا رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وهنا يأتي السؤال وهذا السؤال أريد إجابته ما العلاقة بين ختم الآية بأدين إسمائي العظيمين سميع بصير وفي قوله ما خلقكم ولا بعثكم وايضا في قبره ولو أنما في الارض من شر أقلام والبحر من بعد سبعه أبحر ما علاقة هذين الاسمين قلنا ان الله لا يختم السورة لا يختم الايه باسماء الا والعلاقه بينهما ظاهره ما العلاقه بين هذين الاسمين وبين هذه الآيات الثلاث السابقه اريد اجابه سريعه المسألة أنه هناك زيارة وانتم تعلمونها أنا أصلا بحاول يعني حتى الزيارات تكون في غير وقت الدرس لكن لا أملك هذا سمحوني دقيقة وأكون معكم إن شاء الله دقيقة وأكون معكم أين الإجابة؟ دلالا كمال أنا أريد أن أنظر كمال أستاذ مكمال سمع والبصر ممتاز يا إيبا. ممتاز ماشي أستاذ سمع والبصر من العظم الألم والقدرة في نسبت الخلق والبعث لبيان عظيم قدراتي ما شاء الله ممتاز ممتاز ما أحتاج إلى إلى إجابة أنتم أجفتن الإجابات الطيبة والله ممتازين ممتازين ممتازين ما شاء الله ورحمة الله ماشي إجابة جيدة جدا هنا قد أقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير فيها أيضا التهديد لابد أن تعلموا أن فيها أردت أن تفهموا هذا فيها تهديد لهم أيضا لأنهم بعدما بين الله دلائل ربوبيته سبحانه جل في وعجائب عظمته وقدراته سبحانه جل في وبعد إقرارهم بالربوبية ومع ذلك أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لذلك فكان الله على يهددهم لأن الله يسمع يسمع قارهم وأيضا يرى أفعالهم وسيحاسبهم على ذلك قال ألم ترى أن الله يُري ليلة في النهار ويُري النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل كل ياجر إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم ترى أن ألم ترى هنا بعنا أخبرني نعم ألم ترى أن الله يُري الليلة في النهار ألم ترى يعني أخبرني يا محمد ألم يعلم هؤلاء ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ألم ينظروا إلى عظيم خلق الله جل في أولاه بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهذه دلالة على عظيم ربوية الله جل في أولاه بأنه يطيل الليلة تارة ويطيل النهار تارة على فصول السنة العام مختلفة من الصيف إلى الشتاء وهذه أيضا آية من آيات الله جل في علاه كما قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين حولنا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ألم ترى أن الله يرجو الليل في النهار ويرجو النهار في الليل؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وهذه أيضا من عظيم آيات الله الشمس والقمر وكما كان نبي مع بذر فقال له أتدري أين تذهب هذه الشمس قلت الله ورسوله أعلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها تذهب تستأذنوا لتجد تحت العرش وتنتظر حتى لا يؤذن لها فيقال فتؤمر أن تشرق من المكان الذي غربت منه من حيث, من حيث غربت يكون الإشراق وهذه الآية التي قال فيها الله عبدالفعلها أنها إذا خرجت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة وطرع الشمس من مغربها جاءت خرجت فالأخرى على إسرها وأكون هنا لا ينفع نفسا إيمانوا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان يا قال الشمس وسخر الشمس والقمر أنت ترى الشمس تشرق في معاد وتغرب في معاد وأكون ذلك علامة على الليل والنهار علامة على النهار والقمر ترى القمر ترى القمر كيف كيف هو في منازله وكيف أن الله جل جل يجعله هلالا وعذارك أكون قمرا مستنيرا مستديرا ثم يكون بعد ذلك محاقا وهذا كله دلالة على عظمة ربوية الله دل في علا ألم ترى أن الله يورج الليل في النهار يدخل الليل في النهار والنهار في الليل كما قلنا يطيل هذا ويقصر هذا ويقصر هذا ويطيل هذا قال وسقر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى إلى حد محدود وقد قال بعض علمائنا المقصود بذلك إلى يوم القيامة وهذا الصحيح حتى تتناصر ما يتنار تتناصر النجوم والشمس والقمر وتبدل الأرض الأرض والسماوات ويبرزون جميعا لله الواحد القهار قل كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبز شوفونا لما تكلم على مسألة الخفاء في الليل وفي النهار عندما قال الله تعالى في ولايوليل في النهار وجننهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير هنا الآن إن الله سميع بصير تهديد على أن الله جعل يسمع مقالاتكم ويرى أفعالكم وسيحاسبكم هنا إن الله بما تعملون خبير بما تعملون سواء كان خفاءا أو كان ظاهرا فالله جل وعلا خبير وكما قلنا خبير فيها, فيها علم وزيادة دقائق الأمور الاطلاع على دقائق الأمور في هذا في هذا الباب. لا سياما وأنه بين لهم عظيم ربوياته بعدها قال كل يجري إلى أجل مسمى أيوم يوم القيامة وأن الله بما تعملون خبير سبحانه وجل فعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العيو الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن أصنامهم باطلة وأن ما يعبدون من دون الله دلفع لا لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا وان و و و و دعهم لا, لا يسمعون دعاءهم وإن, وان سمعوا لا يستجبون ولا يستطيعون الى ذلك, إلى ذلك سبيلا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا نصرهم فكيف يتخذونه آلية يتخذونهم الهه من دون الله دلفع لا ذلك يعني ذلك ما قصصنا عليك وبينا لك من عظيم ربوبيه الله دلفع لا من سعة العلم وصفات الكمال والجلال، لو أنما في الأرض من شجرة أقلمه والبحر يمده من بعد سبعة سبحرين، ما نفدت كلمات الله، وأن الله على قادر على الخلق والبعث، كما أن خلق أنه خلقكم فخلقكم كنفس واحدة وبعثكم أيضا كنفس واحدة، بل المحاسبة ستكون على نفس كنفس واحدة. ولذلك ذلك كل هذه الآيات التي صرناها لكم بأن الله الحق سبحانه وتعالى. بأن الله هو الخالق الرازق المدبر القوي القادر سبحانه جل جل في علاه ذلك بأن الله هو الحق والإله الحق المستحق أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه وان ما يدعون من دونه الباطل لا تطيعون نصرهم ولا نصر انفسهم ولا نملك لهم نفعا ولا ضرا ولا نملك انفسهم نفعا ولا ولا ضرا وان الله هو العلي الكبير سبحانه وجلّه جلّ في على سبحانه تعالى الله علوا كبيرا عما يفعل الظالمون يقول المشركون فقد أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولذلك قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وقال الله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا فهو العلي سبحانه وجلّه في علاه العلي الكبير العلي هنا علو الله جل وعلا علو الشأن والقادر سبحانه جل وعلا ما لكم لا ترجون الله وقارا الله جل وعلا خلقكم ورزقكم ورزقكم فكيف تنسبون له ولدا وكيف وكيف تدعون معه الهه علي في ذاته سبحانه جل وعلا في شأنه وقدره سبحانه جل وعلا علي وهو علي في قهره ما دام الله تعالى الذي خلق ورزق وسخر الكون كله فإنه قاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده ولا أحد يستطيع أن يرد عن الله قهره سبحانه وجل فعلا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو علي علي المكان ايضا فان الله جل وعلا فوق العرش فوق السماء فإن الله فوق العرش فوق السماء الفوائد المستنبطه سيات علم الله جل وعلا إذبات الكلام لله وكلمات الله ليست, ليست محصورة لأنها صفة ومصفاته إذبات البعث والنشور الليل والنهار آية من آيات الله دل في علاه إثبات العلو لله جل جل في علا وفي اسئله تفضل